كل ويتر بالليل والتهجر بالأخير صوت أثر جهب لا بكثير وكأن الناس يقول له أنا فأكد جدا في تحصل هذه اللويات وسردها وعرضها الناس فذكر هذا الأثر معين الأثر ضمها روش على أخر لكن عايز ينبه على حاجه أن العلم لا يؤتى إلا بالنصف والكد معين أكوان؟ قال لا يستطاع العلم براحة الدي سنين. حقا قال عن عبد الله ابن أبي قتاد آه. وأبي سلم عن أبي قتاد الحارف الريبي. ابن الرباين حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قتاد. فارس ابو قتاد الأنصار للنبي فارس عنه أمره قتاد النبي الشهر منون ليس بيت تمام تمام قد النبي خطيب منون صلى الله عليه وسلم راح تصير دي خاصه هذه في الضايع النبي حواليه منون النبي مؤذنون الله مكتوب قال الله فساعدوا من القرض في قبا حرفناهم طائم مرك الله فيه فذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بما فيقرأه في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب والصورة الثانية العصر والعصر صلى الله قال وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانِهِ معنى؟ والغالب أن هذه سنة سنة تُفعل أحيان فبعض الشراح فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تذبوني صلى الله عليه وسلم أخذه صوته لكن الضرع منها سنة وكان يُطير الركعة الجون إذا مهن الخطأ يطلط الركعة الثانية في تبصير الكون الأولى هي التي تطول والثانية حفظها قال وكان يطل الركعة الأولى الحكمة بقى يطل الركعة الأولى بكي من كان يطل حاجته يدري من جاء بعيد يدري معنا من استيقظوا وقالوا قد يطل الصلاة يدري وهكذا وقد نبأنا مرارا مسألة التقويم التي يجعلونها في المساجد بين الأدول والقمر ثلاث ساعة بين الأدول والقمر ربع ساعة بين الأدول والقمر عشر بخير هذه ليست من السؤال قال وكان يوطيل ركعة الأولى من الظهر يجعل السنة في واحد ويوطسل وكذلك في الصبح يطيل الأولى ويوطف في التانية. عليه الصلاة والسلام قال حدث الابطر بن عبد الله المحمد العبس الكوف صحيح المصنف قال حدث الازيل بن عرون والحمان قال أخضرنا همام ابن يحيا العربي وأبال ابن يزيل عن يحيا بن أبي كفير متى عهدون بيحيا بن أبي كفير صحيح جزائي اسم جزيل يلا بسم الله متعبنا يا حماد الكتبي قبل الزهر او الليل استنى ها تسمعنا في المجلس السابق. ها احنا اتكلمنا عليه صح في الشغل يحيى ابن اجل احسنت يا حماد الكتبي عبد الله بن ابي قطان ثبت معنا بسم الله علي ابي رامو الكتبي الحارس من البيت في الصافه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والصورة واسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب معنا سيأتي كذلك لبعض الحديث أنه قدما يزير على الفاتحة في الركعة الثامثة والرابعة قال عدتنا يحيى ابن يحيى والتميمي نيسابه ابو زكري قال احمد ما عبر الجسد الى بغداد بعد عبدالله المبارك مثل يحيى ابن يحيى مجف عند مالك حتى اطقن المواطن فقال لهم مالك قد اطقنت المواطن لما لا ترحل وترجع قال اتعلم من سنتك هذا صح القنط الموطأ حديث الموطأ أبواب الموطأ دعني الآن أتعلم من سنة صحيح البطاء بالعالم ضفر وربح ونجاح ورشاة فبقي ما شاء وستر فيه تلاميذ الإمام ملك ومن ملك أدخن الموطأ وضواه تقولون يعني روى كلمير المنبالك الذي روى الموطأ قدر ثمانين رجوعين معنى يهوان؟ قدر ثمانين رجوعين من أسلقات الحفار قال يحيى بن لا نقول يحيى بن هذا هو الليتي الفرطبي لا، لما نقرأ في يكون هو الليتي الفرطبي معنى؟ ما نزعى هنا شيء مسلم هو أن يستغل أبو زهري التمين بين أندلس وفوقه بين... بين الناس صبور الناس صبور في, في الشرب لندرس قال وأبو بقربنا بشيئة مدى عدونا بي نعم اسمه اين عبد الله محمد, محمد. محمد. عفسي وكوفي جميل قال جميع عن وشيئ في بشير السلح تزوج وشيئ أم شعبه فيتزوج الشعبه ام محمد بن جابر غن قال يحيى قرانا بشيم عن منصور بن معتمر عليه ابن مسلم الوليد بن هذا ليس هو الشامي ليس هو الشامي البصر ما هو يقصد ابو بشير عبد الاحسن بن البصر ابو بشير الذي جلس بس اسوين يكن بأم العباس وأنزل من هذا إنما هذا عاد كلهما ذكر لكن واحد نازل واحد عاد اشترك في الاسم والاسم, والاسم الأبي واختلف في الكل وفي الروتبة معناه وفي الطبقة هذا ما يدلس تبليس تسويق أما صاحب الأوزاع يدلس تبليس تسويق. وهو نازل حصى ونازل إنما العنباري هذا تحصله مثلا من الدرجة الرابعة بالطبقة الرابعة الشامل تحصله مثلا من الطبقة السابعة الفهينة. كما سأتي وسأتي معنى الشامل أيضا في الأسانية الأنف سأتي معنى انتباه عن الوليد من المسلم عن آب الصديق الناجي بكر بن عامد عن آب سعيد الفدري ما اسمه زاعد النمالك بسنان الأنصار قَلَكُمْنَا نَحْزُرُ وَأَحْيَانا نَحْزِرُ بِضَمِّ الزَّيْكِ وَكَثْرِ الزَّيْكِ أين قدر ها هو قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين من الظهر قدر قراءة أَلِبْلَا مِنْ تَنْزِيلِ السَّيْكِ ثلاثون آية معناه وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك يعني الفاتحة حذروا المسافة بعد الفاتحة دون الركوع قدر ثلاثين آية قدر صورة السجن معناه أكوان وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف ايه من ذلك طب الفاتحة سبع عام النصف من ذلك هنزل سبع طب اذا انقرأ بعد ايه الفاتح اذا كان وراءك من يحتمي ذكر وراءك طلاب عين هتكسر رجلهم مش مشكلة هتحمله انما انت يصلي وراك واحد يدهور عنده الفاتح واحد يصلي عليك بسه واحد مش عارف فاينده يمط النفس واحد بيقول لي بقى مش عارف ازق ده بومئ بالسديوت طب انت هتطلب ازاي فانا من ورائه الضعيف والمريض والكبير في الحال والصغير فمريض والنبي عليه الصلاه والسلام كان يوعي هذا كده عليه الصلاه والسلام اكمل الناس هديا اكمل الانبياء هديا كان يوعي في احيان من اعداد واحد كده وصمم نفسه و عمل وراه واحد صرع يعني ليه خش عليه اصابوه بسرعه طب انا كمان بيدو اكون حكيم عباس ها طيب الراجل الذي صلى الله عليه وعلى رضي الله عنه معاذ بدا يقرأ سوره البقره عنده حاجه فنوى الانفراد انفصل فصل الله واحده وتنى صلاة الله أرامنا يقول الآن ف... هذه مسألة سريعا كما لو أن الرجل فعل هذا الفعل وانقصل كده ها يستقنق الصنام الجديد والذي يكمل على صلاة الإمام؟ يكمل يكمل لقد يكمل صح ما يستقنقش لما هو هو نوى الانفصال يبني على مسأل صح هو غير من ايه من جماع الى انفراد للحاج والضرورة والرورة روان معلم؟ روان مسلم روان مسلم لكن الظاهرة تصح قال يقول هنا بارك فيكم وحزرنا في امامك البخير خضر من بانك وحزرنا في امامك ركعتين الأوليين من العصر على قدر في في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك ولا ننظر بك في رؤيته قال إبلا من تنزيل وقال قدر ثلاثين آية تحت من مثلا سورة تبارك قدر ثلاثين آية لكن سورة تبارك في الآيات يعني أقصر من سلوة السجدة سلوة السجدة أيتها فويل فأنظر الإنسان يخافف عن الناس طرداً بهذه وطرداً بهذه قال حددنا شيبان ابن فرور الحفظ الأبو ليه أبوه محمد صدق يهني قال حددنا أبو عوان والله إن عبد الله يشتري عن منصور وفي معتبه عن الوليد أبي بيسر السابت معنا في العمدار الفصل اقول عن قال عن ابي الصديق النجي مت... ما اسمه بدر بن <تصفيق> عن ابي سعيد القدري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يراوي في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعتين قدر 30 ايه المقصود القراءه زياده عن الفاتحه وفي الاخرىين قدر 5 10 ايه وقال نصف دع وفي العصر بالركعتين الاولين في كل ركعتين قبل قراءه 5 عشره ايه وفي الاخرين تدر مس في اسباب كم حديثا ضرانا ايوه يا دكتور جميع كم حديثا ضرانا ليس واحد الشيخ تصور اكثر من حديث حديث ابي قداله وحديث ابي سعيد الخدري قرانا حديثين طيب قال حدثنا يحي ابن يحي سمين ليس ابن او زكري قال حدثنا مشاي. من شيء من غشير عن عبد الملك ابن عميد عن جابري ابن الصمرة ان اهل الكوف شبعه الكوف شكه الى عمر ابن رسول وساعد كان اميرا على السفر. في عهد الخليفة الواسد عمر طيب تشتكوا sabe لانه لا يفصل الصدر اول من رغب في سبيل الله عبد الله بن سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قدموا يبيعوا وقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا خالي فليُرني من خاله ومع ذلك اتهموه بانهم قتلوا احد رسول الله علي حسين واشتكوا ساعدا وجاء بعضهم يسأل عبدالله بن عمار أكبر ما حكم دام البعوضة ما دام البعوضة ما بنت, بنت ابني بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألون عبدالله بعوضة نهل ما انتفا الله مستعد هاشتكوا ساعد طيب قال فذكروا من الصلاة فأرسل إليه عمر فقال إي ما في أن الخليفة إذا سمع شفايا يحقق فيه يحقق فلكم هذا مظلومة معنا لا أخير إلا بعد التحدي تمحز النورة فقال فأرسل إليه عمر فقال إي فذكر له ما عابوا به من أمر الصدف فقال إني لأصلي به صلاة رسول الله عليه الصلاة ما اخر معي اني لا اركض بهم يعني اطيل بين الاولى يمين واحدب بالاخريين معناه اقصر وقت في الاخريين معناه الصلاه ببعيد ربنا يقول طيب قال فذاك فقال ذاك ظن بي يا اباسه هو اباسه كل يتصاحب وكان سعد مجاددا فأرسل عمر ما نتحرر في مسجد الكوفر فأكل لهم أدنى وخيراً إنا نسجد المسجد قام فيه رجل مدمر مشؤول وقال أما إيه سألتنا عن سعب فإن سعب لا يسير السري من السرين ولا يقسم من السويد الله بتهنه بريء من أسعب كبراءة الدين من دابني عقوع خمسة عند سمع دعوات هذه المزعومات الآفكار فقال اللهم كان قولنا عبرك هذا بيانا وسمعه اللهم أطل عمره وأطل فقره وعبردهم في التفك وقال عمره حتى سقط عجبه على العالم وطلق فقر كان يتكفف الناس الأسوأ وكان يغمزي الزواج خل فيقولون أنت كبير مالك قال الشيخ الكبير أصبقني دعوة بسعة المغلوم، المغلوم يجيبه الله الله نعم طلظه بالمرضو يجيب الله ولا بعده صلى الله عليه وسلم اعن الله اياك نعم رفق لمن لا يهنك تصدق ربهم يرجع القول للمدنى كما عينت المؤمن منتجي يدل عليك وعين الله كان قال حدثنا قتيبة بن <تصفيق> أبو رجاء وإصحاق ابن إبراهيم الحمضة عن جريب وابن عبد الحميد طب عن عبد الملك الحميد بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد ابن المثن أبو موسى العنجي الوقت قبل الزم قال وحدثنا عبد الرحمن ابن مهدي بن إمام في الإجاب والتعبير والعلم والإجاب معناه كان يقول الله يعلم أننا لا نحبكم ولا يمدكم اذا لم تحبونا وخاصه اهل البدع الله يعلم ان لا تحبكون فمن يحب ولا نذلنا لكم ان لم تحبونا لانه لا فضل لا نصر من المبتدع الا البغض والشمئان اللي شايفك الا ما تكون على طريقتك وشاكله النبي هيحبك ويصفق لك ويوالفك وييسر لك أما طرم أنت على ذلك الطريق بشي اعطلق ويسر المصر ولا يكون لك ولا يقيم لك اعتبار ولا ميزان نعم بينما من وعلى شكلته يسر له بالأسرار والموجة والمحب واللقاء وما إلى ذلك هذا الشأن الحسدين قال حددنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعي كان يقول لأن أعرف عدة حديث عني خير من أن أعرف عشرين حديثاً ليست عدة معنى إيه التصفية والتنقية والغربلة للسود أنت ممكن يكون معك ألف حديث أما تيجي تحط الألف بك الميزان يطلع لك من هذه السعين ويحسن ده موضوع اذن مذكور في الدرس في رواقه ليس الروا مش عارف ايه الموضوعات زي واحد بيحضر خطه يبقى هو موضوعات موضوعات موضوع كتير ومش عارف موضوعات كام مش عارف فهذا بالتفاصيل دي المشكله والله انا بروح بيقول لي انت بتحضر خطه منين زي كده الناس يقوم تضق في الناس تقعد الناس قلت من هذا الكتاب قصدنا هذا من المصايب الاعظم واحيانا لما واحد يا حبيبي يريد انه بين المسلمين من موضوعات المزوزه ويقول لك شوف هو المخالف ويتحدث فيهم هو بيكلمك مفيش مراهزه اساسا عشان تستن فالانسان طول الوقت يكون على بصيره يطرق الصائر الخارجي يطرق الصائر الخارجي يطرق عليه من باب لباب من كتاب لكتاب حتى يقنع يعني برضو برضو يقول هناك حدثنا شعبه عن علي عمرو طلب عاو محمد بن الربيه بالله قال سمعت جابر بن سمره قال الصمور عليه ها شكرا. نوع من السجدصوص الصم ومنفردوا الصواب طيب طيب الحشر يعني في الجمر وفي النار بيدخله في الميدان كويس بس الحمد لله يبقى يفتح له طيب قال عمر بن سعد قَدْ شَكَوْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ حَدْكَ فَسْهَلَ طلعوا كل عيوك الصلاحام الجريمة فضلوا عنه قَالَ وَعَدَيْنَ أَيْمَعُهُ سِلَاحَ استجابة الجرحة الله لو جامه العالم في جرمان هو مع السلاح البعاء غلام وفلج قال أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ بِالأُولَ يَيْنِ فَقِيمٍ ومُجْدٍ من علماء الصلاحام ومآل ما اقتديت به من صلاة رسول لا اقصر جدي في اقتلاء والحساب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قد صده كما رأيتموني أصد عليه الصلاة والسلام. فقال ذاك الضمن في جواز المدح في الوجه اذا امنا بالفكة والمدسات معنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بقد نصدق لاستمر من المرضى لست ممان يوضل التوبق ويلاء كان لا يسترفي إظهار أولا كان نحيفا كان نحيفا كان يشد الإظهار على حقايا يسترفي معنى إخوان فقال ومدح عدد من في وجوههم لكن بشرط إلى أولة الفكرة المصدر قال لك الضن بك او ذاك ظن بك ومع ذلك يا اخوه عمر عشره من الحكمه وقال ما معزلته عن الخيان او عن تقصير او عجز لا ولا ده يجعلهم في عمر لما مات جعل ايه عبد الرحمن اللي سعد ما بقص في سته صار الشورى قال وحدثنا ابو قريش حميد عليه الحد قال حدث الابن بيشري ابن بيشري طيب اكدوا انا يقول محمد ابن بيشري عن مسعر ابن اه كتاب الهلال ابن سالمة من كان ملتمسا جليسا صالح فليأت حلقة مسعر ابن كتاب فيها السكينة والوطار وانها اهل العباق وعيهة الاقوام عن عبد الملك المعبين. عن ابي عبد وابي عبد ابو عوضي محمد المعضي بجدار الكوفي الأرض عن جابر ابن سمره بمعنى حديثين وزاد فقالت تعلمني الاعراب بالصلاة سبحان الله الاعراب يعلمهم سعبا الامام المجد وجاب الدعوة يعلمهم الصلاة سيلا الله ولذلك الصلاة لا خد في آية من تجميلة الإحرام حتى تسللها لا تؤمن ناسك لو أنت عارف الحكام لا تهون ولا تفرض في معرفة الحكام أنت ربما تقوم تتصلم الناس تفسد صلاتهم تصح صلاتهم بسبب أحطاء تسيج الصلاة تتعدى رفنا تتعدى شرطا تضطرف في عمر السهوة وما إلى ذلك لا تستطيع تجمع تجهر الصلاة الله مستعان فليس قمر ابن ولا يستهد قال حددنا لدود ابن رشايد الهاشيم قال حددنا الوليد أبو العباس يعني ابن مسلم لا أنا ليس بأبو العباس طيب نعم بأبو العباس صد تدريس وعن سعيد وعن سعيد وابن عبد العزيز التنوخي دمشق عن عطوية النقايس عن قزعب ابن يحيى عن ابي سعيد الخدري سعد العمارك ابن سيناك قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فهذا مباهب الى البطيعة فيقضي حاجته ثم يتوضع يعني كان هناك مكان قريب من واد البطيعة تقضي حاجة ثم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها أو يطولها عليه الصلاة قال وحددني محمد بن حاذ ابن مزيع ورقل البسط قال حددها عبد الرحمن بن مهدي ما تعدنا به عبد الرحمن بن شعيد عن معاوية بن صالح الحضرمي قال عنه ابن حذر صدوق له أماما عن ربيعة ربيعة الرأي قال حددني يحيى المصر قال أتيت أبا سعيد للخدري وهو مكثور عليه يعني مستحمون عليه الناس فلما تخرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما عم يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول عليه السبب والسلام فقال مالك لك من خيرك فأعادها عليك فقال كانت صلاة الظهر فقال فينطلب أحدون إلى البقية يعني كأنها مسعي لكم أهل أهل الزمان خفاهم هذا أبرك من القيام والتراء وما إلى ذلك قال فينطلب أحدون إلى البقية فيقضي حاجته ثم يأتي أهلهم فيتوضع ثم يرجع إلى المسجدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة قال بابوا براعة في الصبح, الصبح. قال حددنا غارب بن عبد الله قالوا حددنا حدان بن محمد بن الصيص من أعوام فقه بالفت عن ابن جرائي جيني بن عبد العزيز القديمة قالوا حددنا محمد بن راب وشيري نيسا وتقارب في غرب قال حددنا عبد الرزاق الصنعان قال أكبرنا ابن جريك قال سمد محمد بن عباد بن زعف يقول أكبرني ابو سلم ابن سفيان وهذا ابن عبد أشهد مخزمه وعبد الله ابن عمر وهو القاري معنا يا إخوان وليس عمر بن عمر العاص فدواه من المهض بذكر ابن العصر من أخطاء بعض الهواء وليذلك يا بارك الله فيكم عبد الرزاق ما ذكر ابن العصر هناك الحجاز يا عبد الرزاق رحمه الله ما ذكر نسبة ابن العصر ولذلك وهم العلماء أو المحدثون ما ذكر ابن العصر قالوا عبد الله ابن المساعدين صدور العابده عبد الله بن السعد قال قال صلى الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام الصبح بمكه فاستفتح سوره المؤمنين في باب المضاف المضاف ليس من باب الحكايه والا الاصل لو قال المؤمنون على سبيل ايه الحكاية. حتى جاء معنى بعض صلوت منافقون على سبيل حكاية الأول وفلح المؤمن واحد معنى والثانية إذا جاءك المنافتون معنى على سبيل حكاية وأما هنا على سبيل هاي الغبا مضبط حتى جاء ذكر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أو ذكر عيسى محمد بن عباش يشوق أو اختلفوا عليه أغذت النبي صلى الله عليه وسلم سعى له السعال وعبد الله بن السائد حاضر ذلك يعني كان يطير النبي عليه الصلاة والسلام الفرع وأحياناً لم تصدر النبي عليه الصلاة والسلام بإيدة زلزلة في الأرض مرتين في تلتا بكحتين معناه يقرأها في هذا الركعة ويقرأ مرة أخرى في الركعة الثانية يتخف النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً ما يرى حاجة الناس وإقبالهم الشاطب قال وفي حديث عبد الرزاق حذف ف ظهركع حذف يعني خفف خففه قصر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان القطان قال حددنا ابن ابن قال حدثنا ابو بكر النبشي حدثنا وكيع من الجراح الكيره الرواس قال حار حدثنا ابو قريش عبد بن العلي قال والله قوله قال امر بن بشير مالك بن بشير هذا العبد عن مسعد قال حدثا للولي ابن السرية عن عمر بن حريب أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر والليل إذا عسلس معنى التكوير الصورة التكوير قال حدثنا أبو كامل الجحدري وضير النفسي قال حدثنا أبو عوان الوضاهة عبد الله يشكري عن زيادة المعلقة عن قطبة المالك أنا صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاق والقرآن حتى قرأ النخل باسقات باسقات يعني اين طوالات شامخة قال فتعالك اردبها ولا ادري ما قال ليس في هذه الهوايات اخوة ان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية عذاة تعالى أو آية رحمة سال الله الرحمن أو آية تسريح لله لا إنما هذا في قيام الآية ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في الصراط المفروضة لفعل الصحابة هو نقل ولما ينقل كان هذا من السنن التاريخية وإنما يفعل هذا في القيام الدين وما الشكل هذا من النواف أما في القريضة قال حددنا أبوهر بن أمي شيء قال حددنا شريك وابن عيين قال حاوه حددني زغير بن حاق قال حددنا ابن عيين عزياد بن علاق عن قطبة ابن مالك سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر والنخلة باسقات الله طلع النظر الآية قال وحددنا محمد بن بشار ها ونزار معنى إخوان كان بينه وبينه محمد بن المثنى شيء مما يكون بين الأقرار هلد في سنة نحن ومات في سنة نحن هلد في البصرة ومات في البصرة جاء رجل يقبل ابن بشار بموت ابن المثنى فقال له أتبسلني بموته لله علي كذا وكذا حجة إن أنا حدثت بعده بحديث الله فما دع بعده بأيام قليمة وهكذا أهل العلم أهل الحق أهل المنج الرحيم يترحمون فيما بينك لا يتأكلون قال حدث محمد بن مشار وأنتم قد ذكرون لما جاء الإمام الشفاء إلى مصر كان بعض المالكية الشاب بن عبد العزيز يدعى الإمام الشفاء في السجد خشي عن المدى من إمام الملك يطير ويقوم مدى بها الشفاء وهي أرزار وكل شيء تدبير الله فكان عبد الحكم المالك المتعاطف مع الشفاء فمن شير الشيخ باخبرهم بيتصدر الشيخ عبد العزيز فقال الشيخ كريم تمن رجال ان اموت وين اموت فتلك سبيل لاستوفيها بروحي فقل من الذي يبقى خلاف الذي مضى فهيا لاثره فكن قد في جيله الناس ما عرفتش وما تبع ذلك معنى وأخذ ابن عبد الحكم الذي متعظم شيئا من تلك أشعر رطيق اشتراء عبد اشتروا منه رطيق مماني فهذا أمر الله اللي تمنى رجال أن أموت وإنهم فتلك سبيل يستفيها بأوحد فكل الذي يبقى خلاف الذي مضت تلم الله يبقى بعد الذي مان فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى بعض عنه تهيأ لأخرى فكأنقذ كلنا حصد ورد كلنا مضاعة ورد لكن أستعيد من تهيأ أستعيد من أعد نفسه لهذا اليوم فرحمه الله على المعنى الشافعي فنال مدى بشافعي حظوة وقبولا في الناس في مصر لشافعي قال بلغوا لكم اينات اي حديثا اعلان حمد لله الشاط حدثنا بنظار معناه التاج بلغه فارس لكن استعيرت له لكثرة حبه قال حدثنا محمد بن الجاع قال ابو هند ابو بکر هند لازم شعبه 20 سنه وكان من الرباض الزباه فحددها شعبه شيخ امير من من الحديث ابو الحجاج ولا ابو غضال الله حدثنا الضب عن الضحال شعبه بن خير ابو غضال الضب قال شعبه بن عين والا هو كان نحيف ممن عبد الله حتى جفى جيده على في العيد فحل في العيد أمير مؤلي في العيد قال حدثنا شعر عن زيادة النعلقة عن عحمد أنه صدى مع النبي عليه الصلاة والسلام الصبر فقرأ في أول ركعة وإن نخل باسطاك إلا نطلعه مضيح وربما قال حدثنا يعني إضاره الشعر قال حدثنا ربما النبي شيء من هو؟ طب الحمد لله عند اخينا محسن خمسه من اللي يسموه بعبد الله المحمل عبد الله بن محمد العاصي الكوفي واحد. عبد الله بن محمد ابن أسماء. ابن أسماء. ابن أسماء. عبد لا لا اسماء الاسماء الاسماء محسن محمد اللي بالاسود اللي بالاسود محمد النفيدي النفيدي محمد المشلجي عبد خمسة في طبقة واحدة وكلهم مشايخ الإمام المفادي قال برك الله بكم حددنا عوسائي بن عالم <تصفيق> نعم عن زائدة زائدة بن قدام الحقر قال حددنا سماء بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قراف الفجر قاف القرآن المزيد ما أحسن هذا السورة تقرأ مع صلاة الفجر والناس تدبرون وما فيها من معاني عظام وفوائد جمة وبيان مبدأ خلق العباد وبيان مآلم وآخرتهم وفيها تقرير البعث والحساب والمعاد وبكل الجنة والنار وما إلى ذلك احتوت على خير كثير فبالصورة من أحسن من هذه الصورة الإمام أتنو القيم رحمه الله تعالى في أول فصل من كتاب الفرائي أرصيكم يا إخوة هذا الفصل في تفسير وبيان أسرار صورة قاف التي كان نبي عليه الصلاة والسلام في الفجر ويقرأها في خطبة الجمعة يتلوها على الناس بلا واحد وتدبرنا الناس ما حسنا يا ربنا <تضرب> عظاما خضر <تضرب> اسمنا <تضرب> السلام كان اقرؤ في الفجر بقاف القران المجيد وكان صلاته بعد تخ والمراد البقيت الصلوات فبعض الناس لو تطول عليه ممكن يتنحنح يعني يريد يفس القصر ها خفيف موضوع مثلا سورة التين مثلا ليس الله رحمة الحكم قالوا بلا وأنا مع ذلك في الشعيدي أين حديثة ضعيفة كذلك ما جاء في واخر سورة القيام كله يعني ضعفة في شيخ الألباني وزمعها صح يعني بعض المثال إذا قرأ سورة الرحمن فبقية لا ربكما تكذبا فبقى ربكم الأولى نكذب بقيت ربكما هو تأول الحديث كان الجن أحسن منكم رد واحد الضائم إذا ننتهي تنصر معناه كلما تؤمن إذا أمنا ما تفحلش بقى زي بعض الناس قبل ما أمن جميعا الله في اللي والوالداء يقولوا أمين كلهم يقولوا أمين عشاني الحاجة تحتل على ما فعل النبي عليه السلام ما فعل الصحابة هؤلاء قالوا الناس بأباهم و وما فعله بارك الله بيكم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي سيبة ومحمد بن رافع, بن بن رافع. قال حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا زهيب هذا من عوية عن سماك بن حرب قال سأت جابر بن السمرة عن صلاة النبي عليه الصلاة فقد كان يحفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء يعني النبي عليه الصلاة عندما كان يحفف الصحابة المتشوقون في انطلاقة عليه الصلاة والسلام وكان أنا سيقول كان أخفى هذا الصلاة مع تمام مع تمام يعني يتم الركوع يتم السجود معنى يقول لا ينقره وإن خفف في فيتم ويطيل الركوع السجود سيأمين. قال وحددنا الطيب قال سألت جامل ابن صمم عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال كان يخفف الصلاة ولا يصن صلاة أولاد يعني يشير إلى أناس يطيرون الصلاة حتى يمال الوجه ولذلك قالوا من أسباب التخلف عن الجماعة من أسباب الشرعية والعباد الشرعي التراء الطويل المملك وأيضا الصلاة القصيرة المخلة المخلة بالمعنان في السجود ما في في الركوع ما في قمعنان نقران نقرأ نقرأ لا يعني إيش زي ما كان يقرأ في قيام في الليل مجهام متان لا إله مجهام يعني مستخطيج وكل آية في كل آية في ركعة فعنده قولت قولت ليش نصلاك ألا أيام زمانا كان موجودا ولا أعلمكم أمركم مهضة كلها تقول لك ده ركع مع سبع ليلة شليل أشياء لا إله في في خبتها صلوك عدت الله من العجوة الحمد لله في المسلمين صحوا وفابوا العلم فاكتحوا ما عادوا مثل إزامة ما عليهم؟ الحمد لله مرضت منها ترجمة من أيوب من أبيتامين كان يصلي للناس بثلاثين آيات في قيام الليل تراويق رمضان في, في الراكعة ثلاثين آيات ويحتملوا للناس الحمد الممكن والعادل هذا آيات من قريب منه عادل أهل الحرم في التجاز يأخذون صفحة وركعة وركعة وركعة في القيام التراويق والناس الحمد لله يحتملون لأنه لو اقترأ ممكن وأطول عليه بقرأ ربعين من القرآن أو مثلا جزء الله علم من لا يأخذ قرآن فالله مستعب. قال قال وعنداني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في فجر الزفاف والقرآن ونحوه من طول آيال المفضل ونفصل زياد والطول آل حجرات محمد عليه الصلاة والسلام وإلى بارك الفاتح. قال وحتفنا محمد بن المثنى متى عهدنا من؟ عند أحمد هلال أحمد صحيح السر متى محمد بن كلم ها؟ ليل فلحدتنا عبد الرعبان بن مهدي أبي سعيد فلحدتنا شعبة عن السمان عن جبر بن سمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بالليل إذا يرشي ما شاء الله وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح حطولة من كل من هؤلاء الصحابة روى ما رأى واحد جاء الثلاثين ايه في كل رتن. ركع الان. ركع الثانية ثلاثين ركع الثالث هاي ركع الثالثة على ذلك الرابع على النص من ذلك كل ايه حسب اختلاف هذه الاحوال باختلاف الاحوال التي كانت وراء النبي عليه السلام احوال الناس وراءه كان يروع احواله فطره يطيب وطره يخفل حسب ما يرى ايه نشط الناس واجتماع الناس وأحوال الذين أرعاهم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن نبي العصر أنت إمامهم واقتلِ الأضعافهم قال إلحال يا رسول الله إمام طرف قال أنت إمامهم واقتلِ الأضعافهم معنا شفت إزاي ما ألش بقى الضعيف لا بك لأن ده أنت بقى للطراعي حوال الضعاف أعرف يا أخوان قال وحددنا محمد ابن المثن قال حددنا عبد الرحمن ابن بان قال حددنا عن سماك عن جاور ابن سمرة قال كان نبي عليه الصلاة والسلام في, في الليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك العصر يكون فيه انشغال الناس فيه بيع واشتيرها وما إلى ذلك فيخفف الترف إنما في الصبح الناس اللي نايمون كده فبطول في الناس يدركوا دركوا صار قالوا حدثنا أبو بكر بنبي سيد قالوا حدثنا أبو داود الطيرس ما اسمه سليمان ابن داود ابن الجارود أبو داود طيرس صاحب المسنع عن شعبه عن سيمارك عن جبر بن صمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأه في الظهر سبح ربك الأهل ما شاء الله آية قصيرة بسرعة خلصة وفي الصبر بأطول من ذلك قال الرسول صلى الله الله الخلق بالخلق فالنبي على السنن قال حدثنا ابو مجرب نبي حدثنا يزيد بن هارون عن التيمين سليمان بن جريت عن قبل منها سيدنا عن ابي الغزه الصحابيين ذي الغزه الاسلام صحابيين جميل مشهورين دينا قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الغدات الفاجر من الستين إلى المئة ما ينزلش كان يا إخوة فالطه بلك في الأرض الاستمرار دائم لا تدل على الاستمرار إلا بقارين وهذا أكثر منه ومن التنبيه عليه بمام النووي رحمه الله وكذا أصحاب الأصول كالشوكان رحم الله وغيره معناه كان يقرأ بصلاة الغدات من الستين إلى المئة يعني ما يلزمش الدواب والاستمرار دايما, دايما دايما دايما ونطرق الحديث الأخرى لا قال أحدثنا أبو قريب قال أحدثنا وفيعه عن سفيان سفيان التوز عن خالد الحداء خالد المهران حداء عن أبي المنهاء عن أبي بارك أسلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين ستين إلى المنه هذا وأيضا أنت ممكن تقرأ من ستين لمعنه تروح مدى الصفار خلت لك من الصفار في الاية امتصار دي تخشي بقى تقول 60 مائة تمسك الاعراف والله لو وراكم وراكم الزمن طويل الحمد الناس ما تاخد من 60 مائة في الصفار من صاد خلت لك من الصاد يا الله اي قصير اي قصير خبيب الناس وذكرهم بالموج والجنة والنار رغبهم من الجنة نفرهم من النار عذرهم من النار من 60 برضه مفيش مشكله بس وده اللي عايز يصلي في السنه يصلي لان ممكن انت تتحسنوها كده انا لازم اصلي من المسجد هو انا لان الصلاه على الاله سنه ومصحاب ما نقولش حاجه لكن في سنه المباراة مرجو عايز ادخلها على الناس اذا بالتدريج ممكن انت تصلي اللي في البيت لحد ما حد يقول لك عايز ايه تصلي في فالواحد لا انا لازم اصلي بالناس وقوّل بالناس طب يا عامم عندك قيام الليد صلي الوحد قيام الليد واذا صلى لأحدكم لنفسي بل يصلي ما شاء حلبان مفتوح لازم يعني تمسك الناس وتقلمهم متوجههم لا الانسان الدعاية كل حكيمة ما هو الناس رجلان الناس رجلان معنا طلاب العلم يقول رجلان احد رجلين رجل تحمل الدعوة ورجل يحمل الدعوة الثاني كويس والاول مش كويس الثاني اللي يحمل الدعوه والثاني ها المجنون على الدعوه ها تحمله الدعوه أنا عايزين بقى واحد يحمل الدعوه برايه بقوله فخطاطه في حكمه في افعال الاطوال ما ي جميع المجالات قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما لينا ستين إلى المئة آية قال حدثنا يا أحب يحب, يحب على مالك العرض أبو عبد الله أما قدر الهزر يأبل فلا يراجع هايبتان والسائلون نواكس الأبطان أدب الوقار وعز سلطان التقار وهو المطاع وليس بسلطان كان مالك أميرا في مجزر ولكنه خادم يقول يا خادم اضرب فلان يضربها ضربه ضربة تاني ضربه خمسة خمسة ستة, ستة عنده من الضربة و جاعد كالأمير له هيئ الأمير في المدينة موجود و ده الوحده إمارة تانية معنى يا إخوان يعني يستمد هيئته من حديث النبي عليه السلام من, من العلم السلطان الأولى معنى يا إخوان وذلك لما جاءه هشام بن عمار على الجلء أنا عايز أسمع مني ألحى عليه ألحى ألحى ذكر الذهاب يترجمك إشاء ابن عمار نصير العالمي نبلاء عليه ضجرة الإمام الملك مالك العرب ان الطلب هو اللي يقرح ومالك يستجع وينصر ويقر الطلب على مقرر فأمر الخادم أن يضربه فضربه وكان الشابا صغيرا مرتحل من الشامل للمجينة فبكر إشاء ابن عمار حتى حنى له الإمام الملك فحدثه بعدد مضربه حديث فلما سمع الحديث ما شاء الله قال زيدني ضربا زيدني حديثا انا انا من, من هذا الحديث رحمهم الله نعم قال قال اذا لما يفرع عن هذا اسمه ايه الارض علق يشهد عن عبيد الله بن عبد الله ها احد البطاي عبيد الله عن ابن عباس وتينيلو قال ان ام الفضل بنت الحاج ها والدك حطيت لك عفاف سمعته وهو يقر والمرسلات عف يا سلام. سبحان الله هذه الايه هذه المرسلات عف فقال يا ابو لي فالت كل حبر الام ترجمان القران لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصوره إن هذا اخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عمرو بن ناقف عمرو بن محمد بن محمد قال حدثنا سفيان نويره قال قال حدثني حرمله بن يحيى قال قال ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد قالوا حدثنا اسحاق ابن إبراهيم وعبد ابن حميد ابن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حاقل وحدثنا عمر النار قال حدثنا ابن إبراهيم من سعد الزهر هذا قال حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان كلهم عن الزهر لهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد يعني ثم ما صلى بعده يعني بعد قرأت هذه الصورة في المغرب انبي على رسول الله صلى عليه وسلم حتى قبضه الله عز وجل قال حدثنا يحيى بن يحيى طبيب النيسابوري قال قرات على ماله علي بن شهاب عن محمد بن زهير بن مطر عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراب الطور في المدني وذلك عام ايه عام بدر ايه قال فطاره بالفرح تامنا قال وحدثنا ابو بكر بن بشير وزهير بن حار قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن حزمته اليحيى قال اخبرنا ابن الوحي قال اخبرنا يونس حاقله حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد كلهم عن ذري لهذا الاسناد كيف لهم حتى بما تضريطون اعتذر عن نتائج دروس الليله وكذلك الاسئله لانها سبحانه الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله